الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد منطوق يقدم لكم الكتاب الصوتي الف سنة في اليوم والليلة تأليف الشيخ خالد الحسينان بصوت بلال محمد منصور كيف تصل الى ان يحبك الله عز وجل الحمد لله الرحيم الغفار الكريم القهار مقلب القلوب والأبصار عالم الجهر والاسرار أحمده حمدا دائما بالعشي والإبكار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار وأشهد أن محمد النبيه المختار صلى الله عليه وعلى أهله وأزواجه وأصحابه الجديرين بالتعظيم والإكبار صلاة دائمة باقية بقاء الليل والنهار أما بعد فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها من الصباح إلى المساء قال ذنون المصري من علامة المحبة لله عز وجل متابعة حبيبه صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه انتهى قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال الحسن البصري فكان علامة حبهم إياه اتباع سنة رسوله انتهى وإن منزلة المؤمن تقاس باتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم فكلما كان تطبيقه للسنة أكثر كان عند الله أعلى وأكرم ولهذا جمعت هذا البحث المختصر إحياء لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في واقع المسلمين في حياتهم اليومية في عبادتهم وفي نومهم وفي أكلهم وشربهم وفي تعاملهم مع الناس وفي طهورهم وفي دخولهم وخروجهم ولباسهم وسائر حركاتهم وسكناتهم وتأمل كيف لو سقط من أحدنا مبلغ من المال لاهتممنا واغتممنا واجتهدنا في البحث عنه حتى نجده. ولكن كم سنة سقطت في حياتنا؟ هل حزنا لها وسعينا لتطبيقها في واقع حياتنا؟ إن من المصائب التي نعاني منها في حياتنا أننا أصبحنا نعظم الدينار والدرهم أكثر من تعظيم السنة. ولو قيل للناس من يطبق سنة من السنن يأخذ مبلغا من المال. لوجدت الناس يحرصون على تطبيق السنة في شؤون حياتهم كلها من أن يصبحوا إلى أن يمسوا لأنهم سوف يربحون من وراء كل سنة من السنن مبلغا من المال وبماذا ينفعك المال عندما توضع في قبرك ويهال عليك التراب قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والمقصود بهذه السنن التي في هذا البحث هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها وهي التي تتكرر في اليوم والليلة وباستطاعة كل واحد منا أن يقوم بها وقد وجدت أن بإمكان كل شخص لو حرص على السنن اليومية أن يطبق ما لا يقل عن ألف سنة في جميع شؤون حياته كلها وما هذه الرسالة إلا لبيان أيسر وسيلة لتطبيق هذه السنن اليومية التي تزيد عن ألف سنة فلو حرص المسلم على تطبيق ألف سنة في اليوم والليلة لكان في الشهر ثلاثون ألف سنة فانظر إلى من جهل هذه السنة أو من علمها ولم يعمل بها كم من الدرجات والحسنات ضيع على نفسه وإنه لمحروم حقا وإن الالتزام بالسنة له فوائد منها أولا الوصول إلى درجة المحبه محبة الله عز وجل لعبده المؤمن ثانيا جبر النقص الحاصل في الفرائض ثالثا العصمة من الوقوع في البدعة رابعا أنه من تعظيم شعائر الله فالله الله يا أمة الإسلام في سنن رسولكم صلى الله عليه وسلم أحيوها في واقع حياتكم فمن لها سواكم فهي دليل المحبة الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلامة المتابعة الصادقة له صلى الله عليه وسلم سنن الاستيقاظ من النوم أولا مسح أثر النوم عن الوجه باليد وقد نص على استحبابه النووي وابن حجر لحديث فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده رواه مسلم ثانيا الدعاء وهو الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور رواه البخاري ثالثا السواك كان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل يشوص فاه بالسواك متفق عليه والحكمة من ذلك أن من خصائص السواك التنبيه والتنشيط ثانيا وقطع الرائحة من الفم الدخول والخروج من الحمام وله سنن أولا الدخول بالرجل اليسرى والخروج بالرجل اليمنى ثانيا دعاء الدخول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث متفق عليه ثالثا دعاء الخروج غفرانك أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي ويدخل الإنسان إلى الحمام في يومه وليلته عدة مرات وكلما دخل طبق هذه السنن في دخوله وخروجه سنتان في الدخول وسنتان في الخروج سنن الوضوء اولا البسملة ثانيا غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء ثالثا البدء بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه رابعا الاستنثار باليسار لحديث فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات متفق عليه خامسا المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم لحديث وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما أخرجه الأربعة معنى المبالغة في المضمضة إدارة الماء في جميع فمه معنى المبالغة في الاستنشاق جذب الماء إلى أقصى أنفه سادسا المضمضة والاستنشاق من كف واحدة بحيث لا يفصل بينهما ثم أدخل يده فتمضمض واستنشق من كف واحدة متفق عليه سابعا السواك ومحله عند المضمضة لحديث لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء رواه أحمد والنسائي ثامنا تخليل اللحية الكثيفة عند غسل الوجه لحديث كان صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء أخرجه الترمذي تاسعا صفة مسح الرأس صفة مسح الرأس أن يبدأ من مقدمة الرأس إلى آخر القفى ثم يعود إلى المقدمة مرة أخرى وأما المسح الواجب فهو تعميمه بالمسح على أي صفة كانت ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر متفق عليه عاشرا تخليل أصابع اليدين والرجلين لحديث أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع أخرجه الأربعة حادي عشر التيامن وهو البدء باليمين من اليدين والرجلين قبل اليسار لحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وطهوره متفق عليه ثاني عشر الزيادة على الغسلة الواحدة إلى ثلاث غسلات في غسل الوجه واليدين والرجلين ثالث عشر أن ندخو بالشهادتين بعد الفراغ من الوضوء بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسمرتها إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه مسلم رابع عشر الوضوء في البيت قال صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطئه والأخرى ترفع درجه رواه مسلم خامس عشر الدلك وهو امرار اليد على العضو مع الماء أو بعده سادس عشر الاقتصاد في الماء كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد متفق عليه سابع عشر مجاوزة محل الفرض في الأعضاء الأربعة اليدين والرجلين لأن أبا هريرة توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد ورجله حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ رواه مسلم ثامن عشر صلاة ركعتين بعد الوضوء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوءي هذا؟ ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم وعند مسلم من حديث عقبة بن عامر إلا وجبت له الجنة تاسع عشر اسباغ الوضوء وهو إعطاء كل عضو حقه في الغسل فهو الإتمام واستكمال الأعضاء ويتوضأ المسلم في يومه وليلته عدة مرات وبعضهم خمس مرات وبعضهم قد يكون أكثر عندما يريد أن يصلي الضحى أو قيام الليل وعلى حسب تكرار المسلم للوضوء يطبق هذه السنن ويكذرها فيحصل على الأجر العظيم ثمرة تطبيق هذه السنن عند الوضوء أنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أغفاره رواه مسلم السواك وله عدة أوقات يتسوك فيها المسلم في اليوم والليلة قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة رواه البخاري ومسلم ومجموع ما يتسوك به المسلم في يومه وليله لا يقل عن عشرين مرة فهو يتسوك للصلوات الخمس وللسنن الرواتب ولصلاة الضحى والوتر وعند دخول البيت لأن أول ما يبدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم عند دخوله البيت هو السواك كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم فكلما دخلت البيت فبدأ بالسواك حتى تصيب السنة وعند قراءة القرآن وعند تغير رائحة الفم وعند الاستيقاظ من النوم وعند الوضوء وقد قال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه أحمد ثمرة تطبيق هذه السنة ألف رضا الرب سبحانه وتعالى عن العبد ب مطهرة للفم السنة في لبس النعال قال صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا رواه مسلم وهذه السنة تتكرر مع المسلم في يومه وليله عدة مرات فهو يلبسه لدخوله وخروجه إلى المسجد ولدخوله وخروجه من الحمام ولدخوله وخروجه إلى العمل خارج المنزل فتتكرر هذه السنة في لبس النعال مرات كثيرة في اليوم والليلة وكلما كان لبسه أو خلعه على السنة ويستحضر هذه النية حصل له خير عظيم وتكون جميع حركاته وسكناته على السنة سنن اللباس ومن الأمور التي تتكرر مع غالب الناس في يومهم وليلهم خلع الثياب ولبسها إما لأجل الغسل أو النوم أو غير ذلك من الأمور ولخلع الثياب ولبسها سنن أولا أن يقول بسم الله سواء عند الخلع أو اللبس قال النووي وهي مستحبة في جميع الأعمال ثانيا كان صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا أو قميصا أو رداء أو عمامة يقول اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له وأعوذ بك من شره وشر ما هو له رواه أبو داود والترمذي وأحمد وصححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط مسلم ووافقه الذهبي ثالثا البدء باليمين عند اللبس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبستم فابدأوا بأيمانكم رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وهو صحيح رابعا ويخلع ثيابه وسراويله بالأيسر ثم الأيمن الدخول والخروج وله سنن قال النووي يستحب أن يقول بسم الله وأن يكثر من ذكر الله تعالى وأن يسلم أولا ذكر الله عند الدخول لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء رواه مسلم ثانيا دعاء الدخول لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم يسلم على أهله رواه أبو داود فهو يستشعر التوكل على الله في دخوله وخروجه من البيت فيكون دائم الصلة بالله ثالثا السواك كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك رواه مسلم رابعا السلام لقوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة فلو افترضنا أن المسلم يدخل بيته بعد كل فريضه يؤديها في المسجد لكان عدد السنن التي يطبقها في دخوله للبيت في يومه وليله هي عشرين سنه اما الخروج من البيت فيقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان رواه الترمذي وأبو داود ويخرج المسلم من بيته في يومه وليله عدة مرات فهو يخرج للصلاة في المسجد ويخرج لعمله ويخرج لقضاء أعمال البيت وكلما خرج من بيته طبق هذه السنة فيحصل على خير عظيم وأجر كبير وثمرة تطبيق هذه السنة عند الخروج من البيت اولا يحصل للعبد الكفاية من كل ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك ثانيا يحصل للعبد الوقاية من كل شر ومكروه سواء كان من الجن أو الإنس ثالثا يحصل للعبد الهداية وهي ضد الضلال فيهديك الله في جميع أمورك الدينية والدنيوية سنن الذهاب إلى المسجد أولا التبكير في الذهاب إلى المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلموا ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا متفق عليه قال النووي التهجير التبكير إلى الصلاة ثانيا دعاء الذهاب إلى المسجد اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل لي في سمعي نورا وجعل في بصري نورا وجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا وجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اعطني نورا رواه مسلم ثالثا المشي بسكينة ووقار قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار رواه البخاري ومسلم السكينة هي التأني في الحركات واجتناب العبث الوقار غض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات رابعا الذهاب الى المسجد ماشيا وقد نص الفقهاء على انه يسن مقاربة الخطى وعدم العجلة في الذهاب الى المسجد لتكثر حسنات الماشي اليه استنادا الى النصوص الشرعية الدالة على فضل كثرة الخطى الى المسجد قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله وذكر منها كثرة الخطى إلى المساجد رواه مسلم خامسا الدعاء عند الدخول إلى المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمتك إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك رواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان سادسا تقديم اليمنى عند الدخول إلى المسجد لقول أنس بن مالك رضي الله عنه من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي سابعا التقدم للصف الأول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا رواه البخاري ومسلم ثامنا الدعاء عند الخروج من المسجد وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك رواه مسلم وزيادة عند النسائي يصلي على الرسول عند الخروج كذلك تاسعا تقديم اليسرى عند الخروج من المسجد لقول أنس السابق في تقديم اليمنى عاشرا تحية المسجد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه قال الشافعي تحية المسجد مشروعة حتى في أوقات النهي قال الحافظ أجمع أهل الفتوى على أن تحية المسجد سنة انتهى ومجموع هذه السنن التي يحرص المسلم على تطبيقها عند ذهابه إلى المسجد للصلوات الخمس وتكرارها في كل مرة هي خمسون سنة سنن الأذان وهي خمس سنن كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد أولا أن يقول السامع كما يقول المؤذن إلا في لفظ حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله رواه البخاري ومسلم وثمرة هذه السنة أنها توجب لك الجنة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم ثانيا أن يقول السامع وأن أشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا رواه مسلم وثمرة هذه السنة غفر له ذنبه كما في الحديث نفسه ثالثا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن وأكمل ما يصلى به عليه هي الصلاة الإبراهيمية فلا صلاة أكمل منها الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراء رواه مسلم وتمرة هذه السنة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 رواه البخاري رابعا أن يقول بعد صلاته عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته رواه البخاري ثمرة هذا الدعاء أن من قاله حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم خامسا أن يدعو لنفسه بعد ذلك ويسأل الله من فضله فإنه يستجاب له لقوله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون يعني المؤذنين فإذا انتهيت فسل تعطه رواه أبو داود وحسنه الحافظ بن حجر وصححه ابن حبان مجموع هذه السنن التي يحرص على تطبيقها عند سماع الأذان خمسة وعشرون سنة سنن الإقامة كل هذه السنن الأربعة عند الإقامة كذلك كما هي فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سيكون مجموع هذه السنن التي يفعلها عند الإقامة لكل صلاة عشرون سنة يستحب مراعاة الأمور التالية في الأذان والإقامة ليكتمل الامتثال والثواب إن شاء الله ألف التوجه إلى القبلة حين الأذان والإقامة باء أن يكون في حالة القيام جيم الطهارة في الأذان أما في الإقامة فالطهارة معتبرة في صحتها إلا إذا أتى بها بقصد الرجاء دال عدم التحدث في أثنائهما وخاصة بين الإقامة والصلاة ها الاستقرار أثناء الإقامة واو الإفصاح بالالف والهاء من لفظ الجلالة الله في كل فصل يحتوي عليها في الأذان أما في الإقامة فهي حدر أن يأتي بها بسرعة وتتابع زاي وضع الإصبعين في الأذنين حال الأذان حاء مد الصوت ورفعه في الأذان وبدرجة أقل في الإقامة طاء الفصل بين الأذان والإقامة وذكرت الروايات أن الفصل يمكن أن يقع بصلاة ركعتين أو السجود أو التسبيح أو القعود أو الكلام وفي صلاة المغرب يكفي التنفس ويكره الكلام بينهما أي بين الأذان والإقامة حسب الروايات في صلاة الغداء وهي الفجر وقال بعض الفقهاء يكفي الفصل بالخطوة ولا بأس به تسامحا يستحب لمن يسمع الأذان سواء أذان الإعلام أو أذان الصلاة وكذلك الإقامة أن يحاكي الفصول التي يسمعها ولكن عندما يسمع قد قامت الصلاة في الإقامة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة إلى سترة قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بينه وبينها رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وهذا نص عام على سنية اتخاذ السترة عند الصلاة سواء كان ذلك في المسجد أو البيت والرجال والنساء في ذلك سواء وبعض المصلين قد حرم نفسه من هذه السنة فنجده يصلي إلى غير سترة وتكرر هذه السنة مع المسلم في يومه وليلته عدة مرات فهي تتكرر معه في السنن الرواتب وصلاة الضحى وتحية المسجد وصلاة الوتر وتتكرر مع المرأة في الفريضة عندما تصلي وحدها في البيت أما في صلاة الجماعة فالإمام يكون سترة للمأمومين مسائل حول السترة اولا تحصل السترة بكل ما ينصبه المصلي تجاه القبلة كالجدار أو العصا أو عمود ولا تحديد لعرض السترة ثانيا أما الارتفاع للسترة فمثل مؤخرة الرحل اي ما يقارب شبرا تقريبا ثالثا المسافة بين القدمين إلى السترة ثلاثة أذرع تقريبا بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود رابعا السطرة إنما تشرع بالنسبة للإمام والمنفرد سواء الفريضة أو النافلة خامسا سطرة الإمام سترة المأموم فيجوز المرور بين يدي المأموم لحاجة ثمرة تطبيق هذه السنة أولا إنها تقي الصلاة من القطع إن كان المر مما يقطعها أو ينقصها باء أنها تحجب النظر عن الشخوص والروغان لأن صاحب السترة. يضع نظره دون سترته غالبا فينحصر تفكيره في معاني الصلاة تاء يعطي المصلي المجال للماررين فلا يحوجهم الى المرور امامه النوافل التي تؤدى في اليوم والليلة اولا السنن الرواتب قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو بني له بيت في الجنة رواه مسلم وهي كالتالي اربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر أخي الحبيب ألا تشتاق إلى بيت في الجنة حافظ على هذه النصيحة النبوية وصلث انت عشرة ركعة غير الفريضة صلاة الضحى تعدل ثلاثمائة وستين صدقة وذلك أن في جسم الإنسان ثلاثمائة وستين عظم فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق بها عنه يوميا ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة ويجزئ عن ذلك كله ركعتان من الضحى ثمرتاها كما جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة فكل تسبيحه صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى السلامة هي المفصل وجاء عن نبي هريره رضي الله عنه أنه قال صان خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل أن أرقد متفق عليه وقتها تبدأ من بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى ما قبل صلاة الظهر بربع ساعة أفضل أوقات أدائها عند اشتداد حرارة الشمس عددها أقلها ركعتان أكثرها ثماني ركعات وقيل لا حد لأكثرها ثانيا سنة الظهر السنة الراتبة القبلية أربع ركعات قبل الصلاة السنة البعدية ركعتان بعد فريضة الظهر ثالثا سنة العصر قال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرا صلى قبل العصر أربعة رواه أبو داود والترمذي رابعا سنة المغرب قال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء رواه البخاري خامسا سنة العشاء قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة لمن شاء متفق عليه قال النووي المراد بالأذانين الأذان والإقامة سنن قيام الليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرام وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم أولا أفضل عدد لصلاة الليل إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة مع طول القيام لحديث كان صلى الله عليه وسلم يصلي إحدى عشرة ركعة كانت تلك صلاته رواه البخاري وفي رواية أخرى يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة رواه البخاري ثانيا ويسن له إذا قام لصلاة الليل أن يستاك وأن يقرأ الآيات الأخيرة من سورة آل عمران من قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الألباب حتى يختم السورة ثالثا ويسن له أن يدعو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن تملك السماوات والأرض ولك الحمد أن تلحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق رابعا ومن السنن أيضا ابتداء صلاة الليل بركعتين خفيفتين وذلك حتى ينشط بهما لما بعدهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين رواه مسلم خامسا ويستن كذلك أن يفتتح الصلاة الليل بالدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم رواه مسلم سادسا ويسن تطويل صلاة الليل سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول القنوت رواه مسلم والمراد بالقنوت هنا القيام سابعا ويسن التعوذ عند آية العذاب بأن يقول أعوذ بالله من عذاب الله وسؤال الرحمة عند آية الرحمة بأن يقول اللهم إني أسألك من فضلك وتسبيح الله عند آية تنزيه الله الوتر وله سنن أولا السنة لمن اوتر بثلاث ركعات ان يقرأ في الاولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية قل يا ايها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله احد كما روى ذلك ابو داود والترمذي وابن ماجه ثانيا ان يقول اذا سلم من الوتر سبحان الملك القدوس ثلاث مرات والثالثة وفيها زيادة عند الدار قطني يجهر بها ويمد بها صوته ويقول رب الملائكة والروح صححها الارناؤوط كما روى ذلك أبو داود والنسائي سنة الفجر ولها سنن خاصة أولا تخفيفها عن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين الأذان والإقامة من صلاة الصبح متفق عليه ثانيا ما يقرأ فيهما كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منها قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا البقرة وفي رواية وفي الآخرة التي في آل عمران آمنا بالله واشهد بأن مسلمون وفي الآخرة منها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وفي رواية أخرى قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه مسلم ثالثا الاضطجاع كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن رواه البخاري فعندما تصلي ركعتي الفجر في بيتك حاول أن تطجع بعدها ولو لمدة دقائق حتى تصيب السنة الجلوس بعد الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء رواه مسلم سنن الصلاة القولية أولا دعاء الاستفتاح وهو قوله بعد تكبيرة الاحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك رواه الأربعة وهناك دعاء آخر اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد رواه البخاري ومسلم ويختار أحد الأدعية التي وردت في الاستفتاح ويقوله ثانيا التعوذ قبل القراءة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثالثا البسملة أي بسم الله الرحمن الرحيم رابعا آمين بعد الفاتحة خامسا قراءة سورة الفاتحة في الأوليين من الفجر والجمعة والمغرب والرباعية والتطوع كله للمنفرد أما المأموم فيقرأ في الصلاة السرية أما الجهرية فلا سادسا قوله ملأ السماوات ومن الأرض وما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم بعد الرفع من الركوع وقول ربنا ولك الحمد أن يقول المصلي هذا الدعاء بعد الرفع من الركوع وقوله ربنا ولك الحمد سابعا ما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ثامنا ما زاد على مرة في قوله رب اغفر لي بين السجدتين تاسعا الدعاء بعد التشهد الأخير اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال رواه البخاري ومسلم والمستحب أن يقتصر المصلي على التسبيح في السجود بل يزيد عليه ما شاء من الدعاء لحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء رواه مسلم وهناك أدعية أخرى من أرادها فليرجع إلى كتاب حصن المسلم للقحطاني وكل سنن الأقوال تفعل في كل ركعة إلا دعاء الاستفتاح والدعاء الذي بعد التشهد فيكون المجموع في تطبيق السنن القولية في صلاة الفريضة وهي 17 ركعة 136 سنة إذا قلنا أن هناك ثمان سنة تتكرر في كل ركعة والمجموع في الصلاة النافلة وهي 25 ركعة على حسب ما بيناه في النوافل التي تؤدى في اليوم والليلة مئة وخمسة وسبعين سنة تطبقها في ركعات النافلة وقد تزيد هذه الركعات في قيام الليل وصلاة الضحى فتزداد تطبيقا لهذه السنن أما السنن القولية والتي لا تتكرر في الصلاة إلا مرة واحدة وهي أولا دعاء الاستفتاح ثانيا الدعاء بعد التشهد فإنه يكون المجموع في الفريضة عشر سنن أما في النوافل التي تؤدى في اليوم والليلة ويكرر فيها هاتين السنتين فيكون المجموع أربعة وعشرون سنة وقد يزيد في الصلاة النافلة من قيام الليل وصلاة الضحى أو تحيه المسجد فيزداد تطبيقا لهذه السنن التي لا تتكرر في الصلاة إلا مرة واحدة فيزداد أجرا وتمسكا بالسنة سنن الصلاة الفعلية أولا رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام ثانيا رفع اليدين عند الركوع ثالثا رفع اليدين عند الرفع من الركوع رابعا وعند القيام للركعة الثالثة في الصلاة التي فيها تشهدان خامسا كون الأصابع أثناء الرفع المذكور والحط منه مضمومة إلى بعضها سادسا كون هذه الأصابع ترفع إلى حذو المنكبين أو فروع الأذنين ثامنا وضع اليد اليمنى على الشمال أو قبض اليمنى على كوع رصغ الشمال تاسعا النظر إلى موضع السجود عاشرا التفريق بين قدميه قائما تفريقا يسيرا حادي عشر ترتيل القرآن وتدبر القراءة السنن التي تفعل في الركوع اولا. قبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في الركوع ثانيا مد ظهره في ركوعه مستويا ثالثا جعل المصلي رأسه حيال ظهره ولا يخفضه ولا يرفعه رابعا ومجافات عضديه عن جنبيه السنن التي تفعل في السجود اولا مجافات عضديه عن جنبيه ثانيا وبطنه عن فخذيه ثالثا وفخذيه عن ساقيه رابعا التفريق بين ركبتيه في السجود خامسا إقامة قدميه سادسا وجعل بطون أصابعهما على الأرض سابعا القدمان تكونان مرصوصتان أثناء السجود ثامنا ووضع يديه حذو من كبيه أو الأذنين تاسعا مبسوطة اليدين عاشرا مضمومة الأصابع حادي عشر مستقبلا بها القبلة ثاني عشر الجلوس بين السجدتين وله هيئتان ألف تسمى الإقعاء وهو أن ينصب القدمين ويجلس على العقبين باء الافتراش وهو أن ينصب اليمنى ويفترش اليسرى وفي التشهد الأول بأن يثني رجله اليسرى ويقعد عليها وينصب اليمنى التشهد الثاني وله ثلاث هيئات ألف ينصب القدم اليمنى ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجلس بمقعدته على الأرض باء كالأولى إلا أنه لا ينصب اليمنى بل يجعلها في نفس اتجاه اليسرى تاء ينصب اليمنى ويدخل اليسرى بين ساق اليمنى وفخذها ثالث عشر وضع اليدين على الفخذين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى مبسوطتي الأصابع مضمومتين رابع عشر الإشارة بالسبابة عند التشهد من أوله إلى آخره خامس عشر الالتفات عن اليمين والشمال في التسليمتين سادس عشر جلسة الاستراحة هي جلسة يسيرة لا ذكر فيها ومكانها بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والركعة الثالثة وهناك خمسة وعشرون سنة فعلية تتكرر في كل ركعة فيكون المجموع في صلاة الفريضة أربعمائة وخمسة وعشرون سنة والمجموع في صلاة النافلة وهي خمسة وعشرون ركعة على حسب ما بيناه في النوافل التي تؤدى في اليوم والليلة ستمائة وخمسة وعشرون سنة يطبقها إذا حافظ على هذه السنن الفعلية في كل ركعة وقد يزيد المسلم في عدد الركعات في صلاة الضحى وقيام الليل فيزداد تطبيقا لهذه السنن وهناك من السنن الفعلية ما لا يتكرر في الصلاة إلا مرة واحدة أو مرتين اولا رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام ثانيا ورفع اليدين للركعة الثالثة في الصلاة التي فيها تشهدان ثالثا الاشارة بالسبابة عند التشهد من اوله الى اخره سواء كان التشهد الاول او الثاني رابعا الالتفات الى اليمين والشمال في التسليمتين خامسا جلسة الاستراحة وتتكرر مرتين في الصلاة الرباعية وباقي الصلوات مرة واحدة سواء الفريضة او النافلة سادسا التورك وهو ان ينصب القدم اليمنى ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجلس بمقعدته على الارض وهذه تفعل في التشهد الثاني في الصلاة التي فيها تشهدان فهذه السنن تكررها في الصلاة مرة واحدة الا الإشارة بالسبابة عند التشهد فانها تتكرر مرتين في كل الفروض ما عدا الفجر وجلسة الاستراحة في الصلاة الرباعيه كذلك تكرر مرتين فيكون المجموع أربعة وثلاثون سنة وتتكرر هذه السنن الفعلية إلا اثنين منها وهي الثانية والأخيرة في كل صلاة من صلاة النافلة فيكون المجموع ثمانية وأربعون سنة فاحرص أخي المبارك أن تزين صلاتك بهذه السنن القولية والفعلية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 سبحان الله والحمد لله والله أكبر سلاثا وثلاثين مرة ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رواه مسلم خامسا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أبو داود والنسائي سادسا اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر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 ثامنا قراءة قل هو الله أحد وكل أعوذ برب الفلق وكل أعوذ برب الناس رواه أبو داوود والترمذي والنسائي وبعد صلاة الفجر وصلاة المغرب يكررها ثلاثا تاسعا قراءة آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم رواه النسائي عاشرا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات بعد صلاة المغرب وصلاة الصبح رواه الترمذي حادي عشر أن يكون هذا التسبيح باليد ورواية بيمينه مختلف فيها ويشهد لها عمومات أخرى ثاني عشر أن يكون هذه الأذكار وهو في مصلاه الذي صلى فيه ولا يغير مكانه مجموع هذه السنن إن حرص عليها المسلم دبر كل صلاة مفروضة فسوف يطبق من السنن ما يقارب خمسة وخمسين سنة وقد يزيد في صلاة الفجر والصلاة المغرب ثمرة تطبيق هذه السنن بعد كل فريضة والمحافظة عليها ألف يكتب للمسلم إذا حافظ على هذه التسبيحات دبر كل صلاة في يومه وليله خمسمائة صدقة لقوله صلى الله عليه وسلم كل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة رواه مسلم قال النووي له حكم سوابها. باء يغرس للمسلم إذا حافظ على هذه التسبيحات دبر كل صلاة في يومه وليلته خمسمائة شجرة في الجنة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على أبي هريرة وهو يغرس غرسا فقال يا أبا هريرة ألا أدلك على غرس خير لك من هذا؟ قال بلى يا رسول الله قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة رواه ابن ماجه وصححه الألباني تاء ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت فيدخل الجنة لمن قرأ آية الكرسي وحافظ عليها دبر كل صلاه. ثاء من حافظ على هذه التسبيحات حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر كما في صحيح مسلم جيم عدم الخيبة والخزي في الدنيا والآخرة لمن داوم على هذه التسبيحات دبر كل صلاه لحديث معقبات لا يخيب قائلهن وذكر هذه التسبيحات رواه مسلم ح جبر الخلل والنقص الحاصل في الفريضة سنن تقال في الصباح أولا ايه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم من ثمرتها من قالها حين يصبح اجير من الجن حتى يمسي ومن قالها حين يمسي اجير منهم حتى يصبح رواه النسائي وصححه الالباني ثانيا المعوذات قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس رواه ابو داود والترمذي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 رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر رواه مسلم وفي المساء يقول أمسينا بدل أصبحنا ويقول رب أسألك خير ما في هذه الليلة بدل اليوم رابعا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور رواه الترمذي وإذا أمسى قال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 من قالها موقنا بها حين يمسي ومات من ليلته دخل الجنة وكذلك إذا أصبح كما في نفس الحديث سادسا اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أربع مرات رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة ومن ثمرتها من قالها حين يصبح أو يمسي أربع مرات اعتقه الله من النار وإذا أمسى قال اللهم إني أمسيت سابعا اللهم أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة من ثمرتها من قالها حين يصبح أدى شكر يومه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 حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات أخرجه ابن السني مرفوعا وأبو داود موقوفا من ثمرتها من قالها حين يصبح ويمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة كما في الحديث نفسه عاشرا اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة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 أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم رواه الترمذي وأبو داود ثاني عشر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد من ثمرتها من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضله شيء كما في الحديث نفسه عشر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاث مرات رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد من ثمرتها من قالها ثلاثا حين يصبح وحين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة كما في الحديث نفسه رابع عشر يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي خامس عشر أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين رواه أحمد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 له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة إذا أصبح رواه البخاري ومسلم من ثمرتها من قالها مئة مرة في اليوم كانت له اولا عدل عشر رقاب ثانيا وكتب له مئة حسنة ثالثا ومحيت عنه مئة سيئة رابعا وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي كما في هذا الحديث نفسه ثامن عشر استغفر الله وأتوب إليه مئة مرة في اليوم رواه البخاري ومسلم تاسع عشر اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إذا أصبح رواه ابن ماجه العشرون سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ثلاث مرات رواه مسلم الحادية والعشرون أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات إذا أمسى رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد وكلما قال ذكر من هذه الأذكار طبق سنة من السنن فينبغي على المسلم المحافظة على هذه الأذكار في صباحه ومسائه حتى يحصل على أكبر قدر من تطبيق السنن وينبغي على المسلم أن يقول هذه الأذكار بإخلاص وصدق ويقين وأن يستشعر هذه المعاني التي فيها حتى تؤثر في واقع حياته وأخلاقه وسلوكه سنن عند لقاء الناس أولا السلام سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف رواه البخاري ومسلم دخل رجل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال صلى الله عليه وسلم عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه ثم جلس فقال صلى الله عليه وسلم عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال صلى الله عليه وسلم 30. رواه أبو داود وحسنه الترمذي فانظر يا رعاك الله كم أضاع على نفسه من الأجر من يكتفي ببعض السلام من غير أن يكمله كله حتى يأخذ ثلاثين حسنة والحسنة على أقل تقدير لها بعشر حسنات فيكون المجموع مئة حسنة وقد تزيد الحسنة إلى أضعاف مضاعفة تعود لسانك يا أخي الحبيب على إكمال لفظة السلام إلى بركاته حتى تحصل على هذا الأجل العظيم ويلقي المسلم السلام في يومه وليلته مرات ومرات فهو يلقيه عند دخوله إلى المسجد وعند الخروج منه وعند دخوله البيت وعند الخروج منه ولا تنس يا أخي أن من السنة لمن أراد أن يفارق أحدا من الناس أن يأتي بالسلام كاملا لحديث إذا انتهى أحدكم من المجلس فليسلم فإذا أراد أن يفارق فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة رواه أبو داود والترمذي ومجموع ذلك عندما يحافظ على السلام في دخوله وخروجه من المسجد والبيت لا يقل عن عشرين مرة وقد يزيد على ذلك عندما يخرج إلى العمل ومن يراه من الناس في الطريق ومن يكلمه في الهاتف ثانيا الابتسامة فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق رواه مسلم ثالثا المصافحة فقد قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه قال النووي اعلم أن هذه المصافحه مستحبة عند كل لقاء انتهى فاحرص يا أخي الكريم على أن تصافح من تلقي السلام عليه وأنت مبتسم في وجهه وبذلك تكون قد طبقت ثلاث سنن في وقت واحد رابعا قال تعالى وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وقال صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقه رواه البخاري ومسلم الكلمة الطيبة تشمل الذكر والدعاء والسلام والثناء بحق ومكارم الأخلاق ومحاسن آداب وافعال الكلمة الطيبة تعمل في الإنسان عمل السحر تريح نفسه وتدخل الطمأنينة على قلبه الكلمة الطيبة دليل على ما في القلب المؤمن من نور وهداية ورشد فهل فكرت يا أخي الكريم أن تعمر حياتك كلها من أن تصبح إلى أن تمسي بالكلمة الطيبة فزوجك وأولادك وجيرانك وأصدقائك وخادمك ومن تتعامل معهم بحاجة إلى الكلمة الطيبة سنن الطعام سنن قبل الطعام وأثناء الطعام أولا التسمية ثانيا الأكل باليمين ثالثا الأكل مما يلي الآكل هذه السنن يجمعها حديث يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك رواه مسلم رابعا مسح اللقمة إذا سقطت وأكلها الحديث إذا سقطت من أحدكم لقمة فليمط ما كان بها من أذن ثم يأكلها رواه مسلم خامسا الأكل بثلاث أصابع كان صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع رواه مسلم وهذا هو الغالب من فعله عليه السلام وهو الأفضل إلا لحاجة سادسا صفة الجلوس عند الأكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى هذا هو المستحب كما ذكره الحافظ في الفتح وهناك سنن بعد الطعام أولا لعق القصعة والأصابع وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والقصعة وقال أنكم لا تدرون في أيها بركة ثانيا حمد الله بعد الأكل إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها رواه مسلم وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطعام الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ثمره هذا الدعاء غفر له ما تقدم من ذنبه رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وحسنه الحافظ والألباني ومجموع هذه السنن التي يحرص المسلم عليها عند الطعام لا تقل عن خمسة عشر سنة هذا إذا كنا أنه يأكل ثلاث وجبات في اليوم والليلة وهو الذي عليه غالب الناس وقد يزيد في تطبيق هذه السنن إذا كانت هناك وجبات خفيفة بين هذه الوجبات الثلاثة سنن عند الشراب أولا التسمية ثانيا الشرب باليد اليمنى للحديث يا غلام سم الله وكل بيمينك ثالثا التنفس أثناء الشرب خارج الإناء أي على ثلاث مرات ولا يشربه مرة واحدة كان صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا رواه مسلم رابعا الشرب جالسا لا يشربن أحد منكم قائما رواه مسلم خامسا قول الحمد لله بعد الشرب إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم ومجموع هذه السنن التي يحرص عليها المسلم عند الشرب لا يقل عن عشرين سنة وقد يزيد على ذلك وهذا يشمل جميع المشروبات الحارة والباردة لأن بعض الناس يغفل عن تطبيق بعض هذه السنن عند هذه المشروبات فينبغي التنبيه لهذا أداء النوافل في البيت اولا قال صلى الله عليه وسلم إن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة متفق عليه ثانيا قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس خمسا وعشرين رواه أبو يعلى وصححه الألباني ثالثا قال صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل المكتوبة على النافلة رواه الطبراني وحسنه الألباني فعلى هذا يكون تكرار هذه السنة في يومه وليله عدة مرات من السنن الرواتب وصلاة الضحى والوتر وفي كل واحدة منها يحرص أن يصليها في بيته حتى يعظم أجره ويصيب السنة ثمرة تطبيق هذه النوافل في البيت ألف أنها سبب لتمام الخشوع والإخلاص والبعد عن الرياء باء أنها سبب لنزول الرحمة في البيت وسبب لخروج الشيطان منه تاء أنها سبب لمضاعفة أجرها كما يضاعف أجر الفريضة في المسجد السنة عند القيام من المجلس أن تقول كثارة المجلس وهو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك رواه أصحاب السنن وكم من المجالس التي يجلسها المسلم في يومه وليلته إنها مجالس كثيرة وإليك بيان ذلك بالتفصيل اولا عند تناول الوجبات الثلاثة فلا شك أنك سوف تتحدث في الغالب مع من يجالسك ثانيا عندما ترى شخصا من أصحابك أو جيرانك وتتحدث معه ولو كنت واقفا ثالثا في جلوسك لمن معك من الزملاء والاصحاب وانت في دائرة العمل او على مقاعد الدراسة رابعا في جلوسك مع زوجتك واولادك وانت تتحدث اليهم وهم يتحدثون اليك خامسا في طريقك وانت في السيارة لمن كان معك في الطريق من زوجة او صديق سادسا في حضورك لمحاضرة او درس فانظر يا رعاك الله كم مرة قلت هذا الذكر في يومك وليلتك فتكون دائم الصلة بالله فكم مره أثنيت على ربك ونزهته عما لا يليك به وعظمته عندما تقول سبحانك اللهم وبحمدك وكم مره جددت التوبة والاستغفار مع ربك في يومك وليلتك مما حصل منك في تلك المجالس عندما تقول أستغفرك وأتوب إليك وكم مره أقررت لله تعالى بالوحدانية الوحدانية في الربوبيه والوحدانية في الألوهية والوحدانية في اسمائه وصفاته عندما تقول اشهد ان لا اله الا انت ستكون طيلة يومك وليلتك بين توحيد الله وتنزيهه وبين الاستغفار والتوبة اليه مما حصل منك ثمرة تطبيق هذه السنة تكفير الذنوب والخطايا التي حدثت في تلك المجالس سنن قبل النوم اولا باسمك اللهم اموت واحيا رواه البخاري ثانيا يجمع كفيه ثم ينفث فيهما فيقرأ قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدا بهما على راسه ووجهه وما اقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات رواه البخاري ثالثا قراءة آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم رواه البخاري ثمرة قراءة هذه الآية من قرأها لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان كما صح في الحديث السابق رابعا بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين رواه البخاري ومسلم خامسا اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية رواه مسلم سادسا اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرات رواه أبو داود والترمذي ويقوله إذا وضع يده اليمنى تحت خده سابعا سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا وثلاثين والله أكبر أربعا وثلاثين رواه البخاري ومسلم ثامنا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مأوى رواه مسلم تاسعا اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه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 آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت رواه البخاري ومسلم حادي عشر اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أن آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر رواه مسلم ثاني عشر قراءة آخر آيتين من سورة البقرة من قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون الحديث من قرأ بهما في ليلة كفتاه رواه البخاري ومسلم اختلف العلماء في معنى كفتاه فقيل كفتاه عن قيام ليلته وقيل كفتاه من كل سوء ومكروه وشر قلت ويجوز أن يراد الأمران انتهى كلام النووي من كتاب الأذكار ثالث عشر أن يكون على طهارة لحديث إذا أتيت مضجعك فتوضأ رابع عشر النوم على الشق الأيمن ثم اتجع على شقك الأيمن رواه البخاري ومسلم خامس عشر وأن يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رقد وضع يده اليمنى تحت خده رواه أبو داود سادس عشر أن ينفض الفراش إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه فإنه لا يعلم ما خلفه بعده رواه البخاري ومسلم سابع عشر قراءة صورة قليا أيها الكافرون ومن سمرتها أنها براءة من الشرك رواه أبو داوود والترمذي وأحمد وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ وصححه الألباني قال النووي الأولى أن يأتي الإنسان بجميع المذكور في هذا الباب فإن لم يتمكن اقتصر على ما يقدر عليه من أهمه وبالتتبع نجد أن غالب الناس ينام في يومه وليلته مرتين فيكون حينئذ قد طبق هذه السنن أو بعضها مرتين لأن هذه السنن ليست خاصة بنوم الليل بل تشمل حتى نوم النهار لأن الأحاديث عامة ثمرة تطبيق هذه السنن عند النوم أولا يكتب للمسلم إذا حافظ على هذه التسبيحات قبل النوم مئة صدقة لحديث كل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة رواه مسلم قال النووي أن له حكم ثوابها ثانيا يغرس للمسلم إذا حافظ على هذه التسبيحات قبل النوم مئة شجرة في الجنة للحديث الذي سبق عند ابن ماجه في ثمرة الأذكار بعد الصلاة ثالثا حفظ الله للعبد وبعد الشيطان عنه في تلك الليلة وسلامته من الشرور والآفات رابعا أن العبد يختم يومه بذكر الله وطاعته والتوكل عليه والاستعانة به وتوحيده استحضار النية الصالحة في كل عمل تقوم به اعلم يا رعاك الله أن جميع الأعمال المباحة التي تقوم بها من النوم والأكل وطلب الرزق وغيرها يمكن تحويلها إلى طاعات وقربات يحصل المرء بسببها على آلاف الحسنات بشرط أن ينوي المسلم عند القيام بها التقرب إلى الله قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رواه البخاري ومسلم مثال ينام المسلم مبكرا ليستيقظ لصلاة الليل أو الفجر فيصبح نومه عباده وهكذا بقية المباحات اغتنام الوقت الواحد في أكثر من عبادة فنستغلال الوقت الواحد في أكثر من عباده لا يعرفه إلا الحافظون لأوقاتهم وهذا له عدة تطبيقات في واقع حياتنا أولا إذا ذهب المسلم إلى المسجد ماشيا على قدميه أو بالسيارة فإن هذا الذهاب عبادة في حد ذاتها يؤجر عليها المسلم لكن يمكنه استغلال هذا الوقت أيضا في الإكسار من ذكر الله أو في قراءة القرآن فيكون قد اغتنم الوقت الواحد في أكثر من عباده ثانيا إذا حضر المسلم وليمة عرس خالية من المنكرات فحضوره لهذه الوليمة هو عباده لكن يمكنه استغلال وقت تواجده في الوليمة في الدعوة إلى الله أو الإكسار من ذكر الله تعالى ذكر الله في كل أحيانه أولا ذكر الله هو أساس العبودية لله لأنه عنوان صلة العبد بخالقه في جميع أوقاته وأحواله فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه رواه مسلم فالارتباط بالله حياه واللجوء إليه نجاه والقرب منه فوز ورضوان والبعد عنه ضلال وخسران ثانيا ذكر الله هو الفرقان بين المؤمنين والمنافقين فصفة المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا ثالثا الشيطان لا يغلب الإنسان إلا إذا غفل عن ذكر الله فذكر الله هو الحصن الحصين الذي يحمي الإنسان من مكائد الشيطان والشيطان يحب للإنسان أن ينسى ذكر الله رابعا الذكر هو طريق السعادة قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب خامسا لا بد من ذكر الله على الدوام إذ لا يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت عليهم في الدنيا لم يذكروا الله عز وجل فيها إن دوام الذكر يعني دوام الصلة بالله قال النووي رحمه الله أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء وذلك في التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء بخلاف قراءة القرآن سادسا من يذكر ربه عز وجل يذكره ربه قال الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وإذا كان الإنسان يسر كثيرا حين يبلغه أن ملكا من الملوك ذكره في مجلسه فأثنى عليه فكيف يكون حاله إذا ذكره الله تعالى ملك الملوك في ملأ خير من الملأ الذين يذكره فيهم سابعا ليس المقصود بذكر الله هو التمتمة بكلمة أو كلمات والقلب غافل ولاه عن تعظيم الله وطاعته فالذكر باللسان لا بد أن يصحبه التفكر والتأثر بمعاني كلماته قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين فلا بد أن يعي الإنسان الذاكر ما يقول فيجتمع ذكر القلب مع ذكر اللسان يرتبط الإنسان بربه ظاهرا وباطنا التفكر في نعم الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب وحسنه الألباني ومن الأمور التي تتكرر مع المسلم في يومه وليله عدة مرات استشعار نعمة الله عليه فكم هي المواقف وكم هي المشاهد التي يراها ويسمع بها في يومه وليله تستوجب عليه أن يتفكر ويتأمل هذه النعم التي هو فيها ويحمد الله عليها أولا هل استشعرت نعمة الله عليك عند ذهابك إلى المسجد وكيف أن من حولك من الناس قد حرم هذه النعمة وبالذات عند صلاة الفجر وأنت تنظر إلى بيوت المسلمين وهم في سبات عميق كأنهم أموات ثانيا هل استشعرت نعمة الله عليك وأنت تسير في الطريق وترى المناظر المتنوعة هذا قد حدث له حادث سيارة وهذا قد ارتفع صوت الشيطان أي الغناء من سيارته وهكذا ثالثا هل استشعرت نعمة الله عليك وأنت تسمع أو تقرأ الأخبار عن العالم من مجاعات وفيضانات وانتشار أمراض وحوادث وزلازل وحروب وتشريد أقول إن العبد الموفق هو الذي لا يغيب عن قلبه وشعوره وإحساسه نعمة الله عليه في كل موقف وكل مشهد سيظل دائما في حمد الله وشكره والسناء عليه مما هو فيه من نعمة الدين والصحة والرخاء والسلامة من الشرور وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء قال الترمذي حديث حسن ختم القرآن في كل شهر قال صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر رواه أبو داود طريقة ختم القرآن في كل شهر ان تحضر قبل الصلاة المفروضة بعشر دقائق تقريبا ليمكنك قراءة صفحتين أي مقدار أربعة أوجه قبل كل صلاة أو بعدها فيكون المجموع في اليوم عشر صفحات أي عشرين وجها وهذا يكون جزءا كاملا وبهذه الطريقة تختم القرآن في كل شهر بكل سهولة خاتمة هذا ما تيسر جمعه من السنن اليومية ونسأل الله أن يحيينا على سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأن يميتنا عليها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين مستمعين الكرام إلى هنا وقد انتهى هذا الكتاب نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسنات مؤلفه وقارئه ومستمعه ومن أعان على نشره وإلى أن نلتقي بكم في إصدارات أخرى دمتم في أمان الله